Amin amin amin amin ya rabb al alamin amin amin alqob bikul muslimin amin amin as-sabirin as-sadiqin amin amin wa kullana khayran mu'in amin amin amin Allahu ya ya rahman في كلنا وطان امين امين وانجلنا من ظلم الطغيان امين امين وان كلنا خير معين امين امين امين يا ربي اشبر كسرهنا امين امين واحفظ علينا ديننا امين امين يا ربي نور دربنا انه خير معين امين امين امين يا ربي نطلب بكل المسلمين امين امين الصابرين الصادقين امين امين وكلنا خير معين امين, أمين